رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم عَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ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 لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أفركم عليهم. وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفا أي والهدي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مناات لم تعلمهم لم تعلمهم ان تطؤوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين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 ما الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل منهم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 أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 يعجب الزراعة ليغيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجر عظيم.